وفديناه بذبح عظيم واتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين 124- وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين عَلَيْهِ وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما, ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 126- ولقد مننا على موسى وهارون 127- ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم